قال رب إني وهنى العظم مني واشت الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي و این فهب لي من فهم بنیم من لک يا زكريا إنا نبشر كبيرا لا nu قال رب أن يكون لي نَرَاهُ يُنَوِّرُهُ الذُّمُو وَكَانَتْ عَلَى أَنفِ عَاخِرٍ وَقَلْبَ لَمْ تُؤْمِنْ مِنَ الكبر قال ربك هو علي يهين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا on <laughs> وَضَلَّ جَعَلْنَا قَوْمَهُ مِنَ الْمَخْرَبِينَ فَفَوْحَ خرج الله قومي من المحراب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يوم ووفض ديوال للذي ولم يكن جبارا عصيا hu كتاب المريم يبيب. والسلام فاتخذت من تومهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل شور سوي من قومهم اجابا فابرسنا فتمثل لها بشرا سويا إِن رسول ربك لأجب لك علاما رسول ربك لأجب لك غلاما ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكذب فحملته فانتبذ به ما كان قصي فأجاه خلما إلى لنت <تصفيق> فناذج من تحت جاء. تنکی سدی و مان صوما فلم أكلم لي